الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمن لتتلو عليهم الذي أبحينا إليه الذي أبحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هب ربي لا إله إلا هو عليه تمكنت وإليه متاب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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فأبليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أَفَمَنْهُبَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَةً نَسَمُوهُمْ